أنا لم نفتر لا بقيت بين يديك طفلا عابرا وتركت عمري في لحيك أحترم لا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقال لا تسألي الطير الشريط لأي أسباب رحال لا تسألي الحزين كيف أدمتها المقالبة لا تسألي الطير الشريك لأي أسباب رحل رغم الرحيل رغم ما فعلت بنا الأيام قلبي لم يزل يحيا وحيد Ana, ya, pabiben tan ko. لا بارتي هذه النهاية لم تكن أبدا لنا هذه النهاية قمة كل ما كنت أعرف حياتي ما كنت أعرف والرحيل يا يشدنا إني أودع مهجتي وحياتي لو أننا لم نفترق لو لو لو لو رغم الرحيل رغم ما في لم يزل يحيى وحيدا بالأمل أنا يا حبيبة كل أيامي أنا يا حبيبة كل